ما الحكم ضاجح في الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية أو صور الفيديو لذكريات حفل الزواج مثلا وذلك بتخزينها في جهاز الحاسوب الصور ان خلت من المحاذير الشرعية وكانت من ضروريات الناس وحاجتهم أو كانت تستعمل في التعليم والتوجيه كوسائل توضيح لأغراض تربوية تعليمية فذلك جائز شرعا لمكان حديث عائشه رضي الله عنها و... ولعبها بالبنات أما ما عدا ذلك فالاولشتنا به